نسي ما الشق ناداني قبل ما ينطق لساني على شوفت منو قدرت ربع وسط وجدي نسي ما الشق قبل ما ينطق لساني على شوفت منو قدرت ربع وسط وجدي نسي ما الشق وإيش جابك وش اللي فتح أبوابك وش اللي رجعك ليا وعن جيتك كل أحبابك نسيم الشوق وش جابك وش اللي فتح بوابك وش اللي رجعك ليا وعن جيتك كل صبرنا والصبر قاسي وحاول لك تمح ساسي واذا اخفي كلام الود كلام الشوق من فاسي قبل ما ينتقل على شفت من وقدره ربع وسط وجداني نسيم قبل ما ينطق لساني على شفت من وقدره ربع وسط وجداني لا لا لا لله لا لا لا لله لا لا لا, لا لا لا لا لا لا, لا, لا نسيم شوق يناديني قبل ما ينطج لساني قبل على قبل شفت منو قدرات ضاع وجداني انا واقف على الذكرى ويمنى تصفق بيسرع انا يا نصفي الثاني تشجنني ما لها مسرا انا واقف على الذكرى ويمنى تصفق بيسرع أنا يا نصفي الثاني شجوني ما لها مسرة ذكرت اللي خذا روحي ذكرته وانطوا بوحي ذكرته يا عسى يرجعي لم لم تالي جروح بسيم الشوق ناداني قبل ما ينطق لساني على شوفة منو قدرة تربع, تربع وسط وجداني لا لا لا لا لا لا لا